الارجاء هذه اول تومه معنا لا بس تفضل وهي تومه ماذا الارجاء اولا قبل أن نتكلم عن هذه التومه لماذا الألباني واذكر اني في بعض السفرات سفرت ومعي هذا السؤال على وجه الخصوص لماذا الألباني وسألت لنفر كثيرين من أهل العلم سألت الشيخ عليا بن حسن بن عبد الحميد سألت الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي سألت الشيخ يوسف الدخيل استاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بمدينة مرورا، وسألته الشيخ مشهور ابن حسن ابن سليمان لماذا الألباني؟ واضح. هذه مسألة تضع علامه استفهام خاصة أن الشيخ الألباني ما أكثر ما متهمة. في علمه يعني الحديث تُوهم في لغته عربي تُوهم في عقيدته بل اتهم في إيمانه حتى رمي بالعمالة رحمه الله تعالى والحصص القادمة كلها دفاعية عن الشيخ الألباني نبدأ أولا نقول لماذا الألباني قلت لأن الشيخ بلا ظهر ولا دولة أما, أما قريناه في العلم أما قريناه في العلم وهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين فخلفهما دولة لا تنسى فخلفهما دولة لا تنسى تدفع عنهما وتزب عنهم والشيخ كما تعلم بلده الأول هجر منه وبلده الثاني أخرجه وبلده الثالث عاش فيه عليه على قلق أو عاش فيه في قلق واضطراب الأردن كل شوية مشاكل فكان الشيخ وحده والقاعدة تقول ولولا رهتك لا رجمناك ما يدروا يكلموا بالشيخ ابن حسيمين أو الشيخ الألباني ليه؟ أو الشيخ ابن بازلي ورأهما إيه؟ دولة نصر لكن الشيخ يصدق عليه قول إيه قول القوم لو أن لي قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم ايه قوة ما كانت له قوة تحمي ولا ظهر يدفع عنه وهذا هو السر الأول أما السبب الثاني قدر المحدث قدر من المحدث وده قدر المحدث محدث دائما موضع ايه موضع التهمه اما الفقيه فصاحب منصب وقضاء مش كده الفقيه صاحب منصب وقضاء لكن المحدث يقولون هذه صنعه المفاليس الناس دول ما لهمش ما لهمش ذكر ولا قيمه ولا وزن في الناس لكن الفقيه دايما بيبقى رجل دوله ليه لأنه ممكن يبقى مفتي ممكن يبقى قاضي ممكن يبقى كذا فده قدر المحدث ولذا ابوه كان ينهاه عن علم الحديث يقول له يا ابني صنعه المفاليسه حتى انا اذكر في الازهر عندنا قديما اول ما تلاقي واحد داخل مذهب الحنفي وهو ده منشن على الايه على منشن على الافتاء لانه لو ملكي مش هيتعين مفتي لان لازم المفتي يكون على مذهب الايه على مذهب الدولة الرسمية صحيح ومن هنا كم من مفتين في مصر لماذا؟ مع أنه كانوا مفتين كبار لم يعينوا في الإفتاء ليه؟ من أشهرهم الشيخ عطيصة لماذا لم يتولى منصب الإفتاء في مصر؟ مع أن الرجل معروف أنه كان ماذا؟ صاحب مكانه في الفتوى لأن الشيخ كان شافعي والشيخ لماذا لم يعين الشيخ اسمعيني صادق العدوي؟ الشيخ العدوي كان رجل يعني المذاهب الاربعه بينه بين عينيه وكان فقيها اصوليا قويا يعني السر من بعيد طبعا هذا عن تقييم الشخصيات الان لكن اتكلم عن مساله خاصه سبب ان الشيخ العدوي كان مالكيا كان مالكيا فده قدر المحدث <تصفيق> ان يعيش هذه اليه الحرب وان يتهم ذلك انظر في تاريخ المحدثين تجد اكثر من ابتلي من اهل العلم واتهم ورميا كانوا منين ال... ها كانوا المحدثين بخلاف تجد الفقهاء منهم من دخل يعني مناصب الدوله زي ابي يوسف كان مفتيما هارون الرشيد وكان يأكل على مائدة هارون الرشيد وله قصه مشهورة لما دخل على هارون الرشيد وقال له كل يا أبا يوسف هذا ما نأكل منه كل يوم قال وما قال هذا الفلوزج بدهن الفزدق فضحك يا أبا يوسف فسأله هارون ما اضحكت قال لأني كنت يوما صغيرا في مجلس أبي حنيفة النعمان وأمي كانت تأخذني من مجلسه تقول يا أبا حنيفة دعه إنه يتيم يكسب إيه دانقا أو دانقين يأكل بهما فأقول لها دعي امرأ إنه هنا هنا الفلوزج بدهن الفوزق فتقول يا أبا حنيفة أنت إيه إنك جننت يعني خرفت فلما كبر أكل بشرف العلم ماذا الفلوزج بدهن الايه بدهن الفزدق على على مائده هارون الرشيد فالفقهاء لهم منصب قضاء الافتاء لكن المحدث رجل يعيش في الظل يعيش وراء الكواليس واضح فذا قدر المحدث التهم فالشيخ الباني كان محدث ولدته بهذا انفي طبعا عن الشيخ ابن باس صفه المحدث الشيخ ابن باس كان يعد من المحدثين لكن صنعت الفقه ومنصب الافتاء غلب فجعله فقيها أكثر منه ماذا محدثا وان كانت له معرفة قوية بالحديث فتامل فده السبب الثاني السبب الثالث شده شغل الباني على أهل البدعه بخلاف الشيخ ابن باز بخلاف الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى فقد كان كما عرف من, من أمره أو في سيرته أنه كان ماذا طيبا شفوقا رحيما واذكر في ذلك قصة حماد بن زيد. قالوا من اتهم حمادا فاتهمه على ماذا على الإسلام ليه نكان كان شديدا على أهل ليه على أهل البدعة يبا دي أول فائدة معنا لماذا الألباني وذكرت لكم ثلاثة أسباب وهناك أسباب أخرى تدور مع هذه الأسباب أولا لا ظهر له ولا دولة ثانيا أن الألباني رحمه الله كان محدثا ثالثا انه كان شدنا على أهل البدعة طيب الفائدة الثانية إن في ذلك لذكر إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب وقد صدق الأول لحوم العلماء مثمومة لحوم العلماء مسموم وعاده الله وعاده الله والاصل والاولى ان نقول وسنه الله في هتك استار منتقصيهم معلومه في هتك استار منتقصيهم ايه معلومه فوالله من تقصهم احد الا وكبه الله على وجه وأسقطه واسقطه من عداد اهل العلم غير ماسوف عليه وضاع ذكره في الناس فصار نسيا منسيا والله يقول ولست ازكي العلامه الدلباني والله يقول ولست ازكي العلامه الالباني على الله من عادى لي وليا اذنته بالحرب ولأن الطعن في العلماء هو طعن على الدين وإليك عبره هذا الطحان وفرق بين طحان وطحان الطحان الذي أقصده هو عبد الرحيم ذلك الواعظ ولا يخدعنك ولا تخدعنك أسانيده. أحيان يعني كان يحط دباجة كده قبل الحديث ورواها أبو يعلى بسند متصل وأخرجه مش عارف الطبراني بسند مش عارف مقارب وحط دباجة كده اللي يسمعها يستمع يعني يقول الرجل ده بتاع أسانيد وكلها أصلا إيه بضاعة مزجاة بضاعة مزجاة مالها قيمة وأسانيد تالفة كلها. ومنها ما هو تركيبة كان دايما يمحطتها كذا يحط هذه التركيبة دايما قبل الحديث حتى أن بعض الشباب المخدوع المغرور صار ينتقل هذا النهر لقيت واحد مرة بيروي الحديث وأخرجه البخاري ولكن رواية البخاري مش عارف ايه ورواية عند الحاكم وهي صحيحة حطت باقة وفي الاخر قال الحديث ايه اياكم وخضراء الدمن اللي قبل الحديث ده عند البخاري اصلا قال لي انا قلت قال لا قلت ولا ما قلت انت ما انلكش ان انت تقول اصلا قلت ايه قال لك الحديث مش في البخاري انت بتقول في البخاري ليه دي باقى يضعها كده يا أخي سبحان الله إذا العلم أمانة أمانة حتى أمانة الحرف فيه أمانة من حتى الأمانة فيه أمانة أمانة الحرف هو علماء التجويد يعني على, على حد تعبيره بيطلع لنا في الحرف ليه؟ ويقعد معك نص ساعة عشان تجيب ليه؟ طب ليه عشان دي أمانة ليه امانه العلم ويروي الامام مسلم الحديث باسناد طويل تاني عشان يزود في النهايه إيه؟ حرف فصبه بدل صبه شوف الامانه عشان يقولك ان فصبه دي ما جاتش من اسناد فلان دي جات من اسناد فلان وعمل لنا اسناد طويل عشان خاطر الايه الفاء شوف الامانه العلميه فاقول هذا الطحام مثال مضروب وقد كان يوما من الالف الايام ملء الاسماع والابصار واشرطته تملا الدنيا ولا يكاد ولا يكاد بيت يخلو يخلو من كلمه للطحان حتى إن الشيخ نفسه قال انا شخصيا كنت استمع لاشرطه ولكن ابى الرجل الا ان يحفر قبره بيديه وان يشد الخناق على ماذا على رقبتي ولكن اسفا بيديه لما وقع في الشيخ الالباني بعد ان كان يسمعه الالاف فاذا به اليوم ماذا خملاً لا يسمع به أحد وصار من أهل الكراسي والوظائف بعد أن كان من أهل المنابر والمساجد فعلا ليكون الطحان هذا تسكرة للناس تسكرة. إذن الواحد ما يقتربش من هذه المنطقة المحرمة لحوم العلماء وإمة العلم ضاع الطحان هذا لا يكادوا يسكر فكنت تبص الزمان أنتم منكم ما أدركتم هذا الزمان يعني اسألوا الإخوة الأكبر منكم شوية كده في الثلاثينات منتصف الثلاثينات في الأربعينات حان ذا كنت تدخل مكتبة تلاقيه في المكتبة الصوتية بتاع المسجد ولا مية وخمسين بتنشرين للطحان ولا 150 وخمسين متين شريط ولا دلت ومية شريط للبقى يمكن كان أكثر واحد له وجود في المكتبات العيس سلطية هنا اشتحان الان هو عايش حي حي لليوم لكن ما تسمع له همسح لأنه تطاول على الشيخ الألباني وطول لسانه عليه وانتقصه انتقاصا شديدا وفي النهاية ضاع. أصبح وكأنه ميت وفي عداد الأموات لا صاحب كتاب تيسير مصطلح الحديث هذا طحان آخر محمود عبد الرحيم الذي يتكلم عنه عبد الرحيم الطحان هو عبد الرحيم الطحان فرق يبقى انتهينا الآن من الفائدة الثانية قلت الألباني مرجئا. أو الألبان وتهمة الارجاء الجواب الأول وغسو إلى الشيخ ابن عثيمين عن هذا رحمه الله فقال من اتهم الألبان بالإرقاء إما أنه لا يعرف الألبان وإما أنه لا يعرف الإرجاء فاما هو المعتدي الغشوم ام او هو الظلوم الجهول ثانيا وسئل الشيخ الالباني عن هذا عن تهمته بالارجاء فقال قال الامام البربهاري من قال الإيمان يزيد وينقص سئل الشيخ الالباني عن هذا أي تهمته بالإرجاء فنقل مقالة البربهاري من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله ثم قال وها انا أقول الإيمان يزيد وينقص لذا هذا الجواب ليه حقيقه الارجاء هي متى يكون الرجل مؤمنا متى يكون الرجل مرجئا الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد عليه ولا ينقص لان هو ده ثمره قوله بان الايمان قول وليس عملا هي بصار الايمان عنده لا يزيد عليه ولا ينقص واضح هذا هو الجواب الثاني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ايه هذا البنى. هو هذا الوقت على أفوال وعدم تجاوزه الشبع محمد बिआरन फदा يبقى هذا هو الجواب الثاني عن هذه الثومه الجواب الثالث وحقيقه الإرجاء فيما يلي اولا قوله بان الايمان لا يزيد ولا ينقص يبقى المرجئ يقول بان الايمان لا يزيد ولا ينقص والشيخ لا يقول بهذا ثانيا انه لا يرى الاستثناء في الايمان أنه لا يرى الاستثناء في الإيمان يعني لا يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن إيه؟ ان شاء الله أبو حنيفه يقول أو الأحناف من قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا الشيك في إيماني والشك في الإيمان كفر أن الله تعالى قال ثم لم يرتابوا لكن الشافعي يقول يجوز الاستثناء في الإيمان لأن قولك أنا مؤمن ان شاء الله يعني لم يقم له ايماني يعني لم اتم ايماني لانه ما حجيت فلا استطيع ان اقول لك انا مؤمن لانه لم ات بماذا بركن من اركان الايمان وهو ركن الحج والشيخ الالباني يقول بجواز الاستثناء في الايمان ثالثا والمرجئ يخرج العمل من الايمان اي من مسمى الايمان والشيخ الالباني يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد رابعا وأن العاصي عندهم كامل الإيمان والشيغ الالباني لا يقول بهذا وإنما يقول به هو ناقص الإيمان الجواب الرابع وسبب هذه التهمة عند بعضهم أنه لم يكفر تارك الصلاة فعدوهم مرجئا قلت ولو صار مرجئا من لم يكفر تارك الصلاة لأصبح جماهير اهل العلم ماذا مرجئا وانا بعتقد ان اصل التهمه بالارجاء يرجع لمساله تارك تارك الصلاه يجوز الاستثناء خامسا وسبب الخلاف هو مساله تارك جنس العمل وهم الذين جاء ذكرهم في الحديث لم يعملوا خيرا قط قلت هي مساله خلاف اصلا كما نقل ابن تيميه بين اهل السنه وبعضهم البعض خاصه في تاويل قوله لم يعملوا خيرا قط فطالما أنها مسألة خلاف لا يجوز وصم المخالف بأنه مرجع خاصة وأنها مسألة خيالية لا ليست متصورة سادسا ورد الشيخ الالباني على الكوسري وعلى وعلى ابن ابي العز الحنفي ورد قول ان الخلاف بين ابي حنيفه وأهل السنه لفظي صوري يدل على ان الرجل لا يعتقد هذا الاعتقاد الحنفي سابعا رده على ابن القيم في مسألة الحكم لما جعلها من الكفر العملي فقال بل وتكون من الاعتقاد كذلك سامنا ادعاؤهم ان الشيخ رحمه الله تعالى يرى الكفر في الجحود فقط وهذا كذب عليه بل يرى الكفر بالعمل كذلك كما ضرب مثالا بمسألة تقطيع المصحف وإلقائه تاسعا وهذا القول لم يظهر إلا آخرا فألخفيت عقيدته على الناس زمنا طويلا ام ان وراء الاكمه ما وراءها وما ظهرت هذه الفتوى أو ما ظهر هذا القول الا بعد رساله الحكم للشيخ الالباني فعلا الشيخ بقى له زمن طويل عمال عم يتكلم في العقيده شمعنا عند موته خرجت المساله دي هل خفية الشغل الشيخ الألباني خاصة له كتب وتحقيقات لكتب عقدية كثيرة إذا كتب الإيمان لابن أبي شيبة وكتب الإيمان لأبي عثمان الصابوني وغيرها من الكتب اليوم هذا ما إلا بعد ماذا إلا بعد كتاب الحكم كانهم أرادوا أن ينفروا الناس عن الشيخ الالباني وعن اقواله في الإيمان لما خرجت فتوى ماذا فتوى الحكم هذه لأن أقوى فتوى ردت على القائلين بالتكفير هي فتوى الشيخ للبال قلت عاشرا ومن طلب قائل هذه المقالة وجده أحد رجلين إن لم يكونوا ثلاثه أما الأول فخطيب سوري هائج معلومته من بريه واما الثاني فجاهل بحقيقه الارجاء كما اخبر الشيخ ابن عثيمين عنه واما الثالث فمتسلق لم يجد الا اكتاف العلماء ليصعد عليها وما تحمله وحسبك ان تعلم ان ثناء كبار اهل العلم عليه وهم المرجع وهم المرجع من انه المجدد سليم المعتقد الى اخر ما امتدحوه به ووصفوه فلا عبرة بعد بقول الطاعل والله مرة الشيخ علي حسن يقول سألت أحدهم قال الباني مرجع قال له طبعا إيه الإرجال والله معرف يعني أنت افتر من رجل برجاء وانت ما تعرف حقيقة الارجاء وأقول اخيرا هنا بعد هذه الدفاعية قلت خاتمة ولا يغدعنك بعد هذا منمق القول وعسله الذي انقلب ملحا أجاجا إذ يقولون محدث الدنيا وإمام العصر ثم ينقلبون بها إلى أنه أرجع قلت فما قيمة السناء اولا إذا كان القطع والزم آخرا وهذا مثله وهذا مثله أو مثاله كمن سمن كبشه ليعيد به هل ينفع الكبش هذا الثمن؟ ها تقول الالباني عالمه قوج هو محدس العثور في الآخر لكن الشيخ أرجع فانت عملت ايه ها ما فعلت شيئا هذا كمن سمن كبشه ثم جاء يوم العيد فماذا فذبح هل يضير الشاعر عند إذن بقى سمنها من تلخيا من زبيا فلا يخد عنك بعضهم بمثل هذا فإن هذا السناء لا ينفع وحقيقته متح مغلف وحقيقته زم مغلف كمن وجد شيئا جميلا مغلفا فلما فتحه وجد ماذا وجد فيه الحمض هتصبح دي هديه واحد ارسل لك هديه كده حطها لك فيه شيء جميل ولفافة جميله تفضل روحت البيت فتحتها ما وجدت شيء تقول ما أكثر اسماءك واقل ايه واقل غنائك سعد ابن